إذ قال موسى لأهله إني آنستنا رنساتكم منها بخبر ساتكم منها بخبر أو أاتكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءن نودي أبوك ما في النار ومن حولها، نودي أبوك ما في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم، وأنق عصاك، فلما رأ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 وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ أَمْ مَرِيضٌ إِنْ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ